والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستو على ظهوره ثم ما تذكرون نعم ربكم إذا استوتم علي و تقولون سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لوم قريب وإننا إلى ربنا لمُقالب 118. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين 119. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَذِيبٌ أَوْ مَن نُّشِّئَ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ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 وَإِنَّ الْعَالَمَينَ